122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. والكتاب المبين 125. إنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين لا يفرط كل أمر حكيم 115. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين 116. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم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 إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قب قَوْمَ قوم في الرعون و جاءهم رسول كريم أن أدعو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وَأَلَّا تَعْلُوَ عَلَى اللَّهِ إِنِّي أَتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُزَتُ بِرَبِّي وَرَبُّكُم أَنْتُمْ جُمُودٌ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِفَأَعْتَزِلُ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فَأَسْرِ بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كَم تَرَفُ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَخْلٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَآرَثْنَا ذَا قَوْمًا آخَرِينَ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهيد من فرعون إنه كان 117. ولقد اخترناهم على علم على العالمين 118. من الآيات ما فيه بلاء موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم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 إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كظلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوقرأ 117. من عذاب الحميم 118. ذق إنك أنت العزيز الكريم 119. إن هذا ما كنتم به تمترون إن في مقام أمين. في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق كَذَلِكَ كذلك وزوجناهم بحور